بسم الله الرحمن الرحيم طاسم تلك آيات الكتاب المبين نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق للقوم يؤمنون إن فرعون على في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبنائهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين ونريد أن نم على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم ونجعلهم أيمتهم ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونريفرعون وآمان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون وأوحينا إلى أم موسى أن ارضعي فإذا, فإذا خفت عليه فألقي في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا ردوه إليك وجعلوه من المرسلين فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين وقالت امرأة فرعون قرة عينني ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت إن كانت لتبدي به لولا أن ربّتنا على قلبها لتكون من المؤمنين. وقالت لأخته قصيث بصعت في عانجنبي وهم لا يشعرون. وحرمنا عليهم مرادع من قبل. فقالت لدلكم على أهل بيت على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون. فَرَدَدْنَاهُ إِلَى أُمِّهِ كَيْتَقْرَعَنَّهُ وَلَا تَحْزَنْ وَلَا تَحْزَنَ وَلَتَعْلَمَ أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ وَلَمَّا بَلَغَ شُدَّهُ وَسَوَاءَ تِلَاهُ سُكْمَهُ وَعِلْمَ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان هذا من شيعته وهذا من عدوه فاستغاته الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه قال هذا من عمل الشيطان أعذرت نفسي فاغفر لي فغفر ولا إنه هو الغفور الرحيم قال رب بما أنعمت علي فلنكون ظهيرا للمجرمين فأصبح في المدينة خائفا يكرقب فإذا الذي سانصره بلمسه يصرخ قال له موسى إنك لغوي مبين لَمَّا أنعاد أن عاد أن يبطش بالذي هو عدو له ما قال قال يا موسى أتريد أن تقتل لي كما قتلت نفسا بلمس إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين وجاء رجل من قصى المدينة يسعى قال يا موسى إن الملائة تمر بك ليقتلوك فخرج من لك من الناصحين فخرج منها قائف يترقب قال ربنا جلي من القوم الظالمين ولما ما توجهت القائمة ذي نقال عسى ربي أن يهديني عسى ربي أن يهديني سواء السبيل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 قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين قال تحداهما يا أبت استاجر إن خير من استاجرت القوي لمين قال إني أريد أن أنكحك إحدى هاتين أن هاتين على أن تاجرني تمامي حجاج فإن أتممت عشرا فمن عندك وما أريد أنا شق عليك ستجدني إن شاء الله من الصالحين قال ذلك بيني وبينك أي ملجلين قضيت فلا عدوان عليك والله على ما نقول وكين فلما قضى موسى نجل وسار بأهله من جانب الطور نارا قال لأهلهم كثوا إني آنس نارا لعل يآتيكم منها, منها بخبر أو جذوة من النار لعلكم تصطلون فلما أكلها ندي من شاطئ الواد ليمن في البقعة المباركة من الشجرة أي يا موسى إني أنا الله رب العالمين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 فذلك برهانان من ربك إلى فرعون وملئه إنهم كانوا قوما فاسقين قال رب إني قتلت منهم نفسا فأخاف أن يقتلون وأخيها غلوا وأغصحوا مني لسانا فأرسلوا معي يصدق لي إني أخاف أن يكذبون قال سنشد عضبك بأخيك ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليكما لا يصلون إليكما بآياتنا أنتما ومن اتبعكم الغالبون فلما جاءهم موسى بآياتنا بينات قالوا قالوا ما هذا إلا سحر مفترا وما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين وقال موسى ربي أعلم بما جاء بالهدى من عينه ومن تقول له عاقبة الدار إنه لا يفعل الظالمون وقال فرعون يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري فأوقد لي هام على الطين فجعل لي صرح لعل لعل أطلع إلى إله موسى وإني لا أظنه من الكاذبين واستكبره وجنوده في الأرض بغير الحق وظنوا وظنوا أنهم إلىنا لا يرجعون فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين وجعلناهم أمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا يصرون وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة هم من المقبوحين ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما القرون لولا بصائر, بصائر للناس وهدى ورحمة لعلهم يتذكرون وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى لمر وما كنت من الشاهدين ولكننا أنشأنا قرونا فتطاول عليهم العمر وما كنت ساويا في أهل مدينة تتلو عليهم آياتنا ولكننا كنا مرسمين وما كنت بجانب الطول إذ ولكن رحمة من ربك لتُظهر قوم ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يتذكرون. ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم فيقولون فيقولون ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين. لَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِنَا قَالُوا لَوْلَا أُوتِيَ مِثْلَ مَا أُوتِيَ مُوسَى أَوَلَمْ يَكْفُرُوا بِمَا أُوتِيَ مُوسَى مُنْقَبًا قَالُوا سَاحِرَانِ تَظَاهَرَا وَقَالُوا إِنَّا بِكُلٍّ كَافِرُونَ قُلْ تَاتُرُوا بِكِتَابٍ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَأَدَامُوهُ مَا اتَّبَعُوا إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ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 وَإِذَا يُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ قَالُوا آمَنَّا بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَآمَنَّا بِمَا أُنْزِلَ إِلَىٰ رَبِّنَا إنا كنا, من قبله إِنَّا كُنَّا مِن قَبْلِهِ مُسْلِمِينَ أُولَٰئِكَ يُؤْتَوْنَ أَجْرَهُم مَرَّتَيْنِ بِمَا صَبَرُوا وَيَدْرَءُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ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 أَوَلَمْ نُمَكِّنْ لَهُمْ حَرَمَنَا مِنَ التُّجْبَا إِلَيْسَ مَرَاتُكُمْ لِشَيْءٍ رِزْقًا مِن لَّدُنَّا وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِن قَرْيَةٍ بَطِرَت مَعِيشَتَهَا فَتِلْكَ مَسَاكِنُهُمْ لَمْ تُسْكَن مِّن بَعْدِهِمْ إِلَّا قليلا وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمي ورسولا يتلو عليهم آياتنا وما كنا مهلك القرى إلا وآلها ظالمون وما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها وما عند الله خير وأبقاء فلا تعقلون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 فَالرَّأْنَاء إلَيْكَ مَا كَانُوا إِيَانَا يَعْبُدُونَ وَقِيلَ دَعُوْشَ أَكْأَمْ فَدَعَوْنَ فَلَمْ يَسْتَجِيبُ لَهُمْ وَرَأَوُوا الْعَذَابَ لَوَنَّهُمْ كَانُوا يَهْتَدُونَ وَيَوْمَ يُنَادِيهمْ فَيَقُولُ مَاذَا أَجْبَتُمُ الرَّسَّالِينَ فَعَمِيتْ عَلَيْهِمْ لَمْ بَأْوُ فَهُمْ لَا يَتَسَاءَلُونَ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 له الحمد فلونا ولا آخرة وله الحكم وإليه ترجعون قل رأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله ياتيكم بضياء أفلا تسمعون أَلَرَأَيْتُمُ إِن جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ النَّهَارَ سَرْمَدًا لَّا يَرْتَضِي لَكُمْ إِلَّا يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَنِ اللَّهُ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُم مِّن لَّيْلٍ تَسْكُنُونَ فَلَا تُبْصِرُونَ وَمِن رَّحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْل وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُونَ وَنَزَعْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا فَقُلْنَا هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ فعلموا, فَعَلِمُوا أَنَّ الْحَقَّ لِلَّهِ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ إِنَّ قَارُونَ كَانَ مِن قَوْمِ مُوسَى فَبَغَى عَلَيْهِمْ وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرحن الله لا يحب الفرحين وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك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 فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين وأصبح الذين تمنوا مكانه بلمس يقولون ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقضي لولا أمن الله علينا لخسف بنا ويكأنه لا يفلح الكافرون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 إِنَّ الَّذِي فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لَرَادُّكَ إِلَى مَعَادٍ قُل رَّبِّي أَعْلَمُ مَن جَاءَ بِالْهُدَىٰ وَمَن هُوَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ وَمَا كُنتَ تَرْجُو مِنَ الْقَوْمِ شَيْئًا إِلَّا رَحْمَةَ اللَّهِ ۚ قُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمْ مِن ربك فلا تكون أن